अह okay. انها الفتنه العظيمه انها الفتنه التي حذر منها جميع الانبياء اقوامه ما من نبي الا حذر امته المسيح الدجال انها الفتنه بالاعور الكذاب انه الرجل الذي يدعي انه رب العالمين يأمر الارض الخربى يقول لها اخرجي كنوزك فتخرج كنوزها من جوفها تتبعه كيعاسيب النحل مجموعات تجري وراءه انه الذي ياتي الى الاعرابي يقول له ارايتك إن بعثت لك أمك وأباك، إن بعثتهما وقد ماتا، أتؤمن بي؟ قلوا نعم، نعم. فيأمر الشياطين فتتمثل له بصورة أمه وأبيه، فيراهما بعينه. تقول أمه وأبوه يا بني اتبعه فإن هو ربك. أتبعه متعددون. فيهم اليهود فيهم الجهله فيهم قوم وجوههم كالمجان المطرقه كالترس الذي طرق بالجلود الذي يمسكه المقاتل في القتال يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيحاوره ويقول له هذا الرجل انت المسيح الكذاب فيقطعه نصفين ثم يأمره فيقوم حيا لكنه اعور كذاب وان ربنا ليس باعور فالله كامل الصفات عظيم الاسماء وسبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى والصفات العلى اما الدجال فافحج الساقين اعور العين اليمنى كذاب معه خزعبلات وسحر كيف يستطيع المرء ان يتقي الدجال يقول عليه الصلاه والسلام لا يفرن الناس من الدجال في الجبال قالت ام شريك يا رسول الله فاين العرب يومئذ العرب ما جرت عادتهم ان يسكنوا في الجبال انما يسكنون في السهول عندهم غنمهم عندهم زرعهم اما ان يسكن في جبل فما جرت عادته بذلك فقال عليه الصلاه والسلام لام شريك العرب يومئذ قليل خلاص كل الناس تمدنوا ما يوجد اعراب في البوادي العرب يومئذ قليل وقال عليه الصلاه والسلام من سمع بالدجال فلينء عنه فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فيتبعه مما يراه معه ليست شجاعه أن يأتي الانسان ويقول أنا سأسكت الدجال أنا سأحاوره لا فلينأ عن سمعت به خرج في طرف المدينه اخرج وفر الى الطرف الاخر ابتعد عنه من سمع بالدجال فلينأ عن ان الرجل ياتيه وهو يرى انه مؤمن فيتبعه مما يرى معه يعني من الفتن وقال علي الصلاه والسلام فمن ابتلي بنار بنار الدجال اذا قيل له امن به فلم يؤمن فجر الى ما يسميه الدجال نارا وهي نهر بماء بارد لكنه يراه نارا فَارْفَ لِيَسْتَغِفْ فَمَنْ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَغِفْ بِاللَّهِ فَلْيَسْتَغِفْ بِاللَّهِ لِيَقُلْ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ فَلْيَسْتَغِفْ بِاللَّهِ مِنْ اتْقَاءِ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ أَنْ نَسْتَعِيثَ بِاللَّهِ مِنْهُ إِذًا تَهَلَّ الْإِنْسَانُ مِنْ صَلَاتِهِ وبلغ اخر تشهده فليقل اللهم اني اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال وقال عليه الصلاه والسلام من لقي الدجال فليقرأ عليه فواتح سوره الكهف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 ما لهم به من علم يقرأ عليه فواتح سوره الكهف اول 10 ايات او يقرا الكهف كامله فان الله تعالى يعصم الانسان بذلك في اوائل سوره الكهف ذكر للفتيه الذين امنوا بربهم وزدناهم هداه الذين قضف الله في قلوبهم الايمان فعصمهم من الفتن قومهم يعبدون الاصنام يتقربون الى الاوثان وهم معصومون من الفتن فليقرأ عليه فواتح سوره الكهف نعم ان القران عصمه من لقيه الدجال فليقرأ عليه فواتح سوره الكهف ومن ما يعصم من الدجال دعاء الله تعالى فاللهم عصمنا من الدجال اللهم انا نعوذ بك من فتنه الدجال اللهم انا نعوذ بك من فتنه الدجال ودجله يا رب العالمين اللهم املا قلوبنا ايمانا حتى لا يؤثر فينا الدجال يا رب العالمين يضل الدجال يفتن الناس يضيق على من لا يؤمن به ربما مر بالقوم وقد صارت ارضهم خضراء حسنا فاذا تركهم صارت جدباء لا تكاد ان ترى فيها خضراء ابدا من الذي يقتل الدجال كيف تنتهي فتنته وهو يسرع في الارض قال عليه الصلاه والسلام لما سئل يا رسول الله كيف اسراعه في الارض بهذه الفتن ويضل 40 يوما يوما كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامه كايامكم يا رسول الله كيف اسراعه في الارض فقال عليه الصلاه والسلام كالغي استدبرته الريح كالغيوم المنبده بالماء وقد جاءت ورائها ريح تدفعها قالك الغيث استدبرته الريح يفر الناس من الدجال ويلجؤون الى الجبال ويلجؤ عصابه من المؤمنين فيهم محمد ابن عبد الله الحسني العَلَوي وهو المهدي الذي تكلمنا عنه فيما سبق الذي يكون قائد المؤمنين لكنهم لا يستطيعون مواجهه الدجال مع حرسه وجنده يمضي المؤمنون حتى ينزلوا في جبل الطور في فلسطين ويحبسون في هذا الجبل ويقبل الدجال وينزل في اصل الجبل يحاول ان يصعد اليهم احد ليقتلهم فيضيق عليهم الامر ويشتد عليهم فلا يستطيعون نزولا ولا بقاء في مكانهم ويقل عندهم الطعام حتى لا يكادوا يجدوا أحدهم ما يبقيه حياً والدجال في أصل الجبل معه سبعون ألفا من اليهود بأسلحتهم معه أتباعه من من غشوا بما يدعوا إليه فيضل المؤمنون في كربة لا يستطيعون تخلصا وتمضي كل ليلة وهم يتحيرون هل ننزل نقاتل عددنا اقل من عدده وقوتنا اضعف من قوته لكن الى متى نظل على هذا الحال ثم في ليله من الليالي يقرر المؤمنون ومعهم محمد بن عبد الله الحسني العلوي المهدي يقررون ان ينزلوا لقتاله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 وقد لئبل و قد لبسوا لئمة حربهم و جهزوا سيوفهم الموت أو النصر ثم أقيمت الصلاة وهم يعدون أنفاس حياتهم يعدون الدقائق لمواجهة عظيمة مع التجال فلما أقيمت الصلاة القى الله عليهم ظلمة ظلمة شديده ان كان عندهم سراج انطفأ ان كان عندهم ادنى ضوء ذهب ضوء حتى ان احدهم يخرج يده فما يستطيع ان يراها لا يرى احدهم الاخر ولا يرى بعضهم بعضا حتى يد لا يستطيع ان يراها فبينما هم على ذلك في ظلمه شديده لم يستطيعوا حتى ان يصفوا للصلاه اذ انزل الله تعالى عيسى ابن مريم عليه افضل الصلاه والسلام انها فتنه عظيمه ان يضل الدجال في اسفل الجبل والمؤمنون في اعلاه لا يملكون من امرهم شيئا فلما اجمعوا على قتاله بعد صلاه الفجر القى الله عليهم ظلمتا شديده ثم لما انقشعت الظلمه واذا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام قد انشقت له ابواب السماء ونزل واضعا كفيه على اجنحه ملكين عليه مهرودتان قطعتان من قماش مصبوغتان بورس وزعفران وهو نبات طيب الرائحه يصبغ به له شعر املس كانما خرج من ديماس كانما خرج من حمام كانما اغتسل وخرج اذا طقط راسه تحدر منه كمثل الجمع قطرات من الماء كانها لؤلؤ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 واذا عليه لامه الحر متجهز للقتال فيقول انا عيسى ابن مريم فيقول له قائد المؤمنين تقدم يا روح الله صل بنا فيقول لا بل بعضكم لبعض امام انت تصلي بنا يقول عليه الصلاه والسلام ومنا يعني من امتي من يصلي عيسى ابن مريم وراء فيصلي هذا المؤمن بهم وعيسى ابن مريم مع المأمومين فاذا انتهى جعل عيسى ابن مريم يمسح على وجوه هؤلاء المؤمنين يمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنه تحدثهم بدرجاتهم في الجنه حق لهم ذلك اذ ابتعدوا عن فتنه الدجال وكانوا مؤمنين صالحين تحملوا فراق اهلهم واولادهم وظلوا في اعلى جبل لم يغرهم الدجال بمال ولا ذهب ولا نساء ولا متعه ظلوا متمسكين بالتوحيد ما اجملت تلك اللحظات والله صلى الله ان يعصمنا من الدجال ما اجملها من لمسات ان يمسح عيسى ابن مريم على وجهك وانت قد اشتقت الى اهلك وولدك شق عليك الامر واذا عيسى ابن مريم يمسح وجهك ويحدثك ليس انك من اهل الجنه لا بل يحدثك بدرجتك في الجنه ثم يقول عيسى ابن مريم للمؤمنين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 هم لا يستطيعون ان يضربوكم بالسلاح وانتم تضربونه اي هذا احب اليكم فيقول المؤمنون بل والله الثالثه اشفال صدورنا فيدعو عيسى ابن مريم ربه ويخرجون قال عليه الصلاه والسلام فانك لترى اليهوديه العظيم ترعد يده بالسيف لا يستطيع ان يقاتل فيقتلوهم المؤمنون واذا را الدجال وعيسى ابن مريم وقف واخذ يسيح يذوب كما يذوب الملح في الماء يتصبب عرقا وينتفض كانما يذوب فيقبل اليه عيسى ابن مريم بحربته ويطعنه ثم يرفع الحربه واذا هي تقطر دما من دم الدجال ثم يضل عيسى بن مريم مع المؤمنين 40 سنه في اهنئ واطيب العيش